وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَارِبًا كَوْسَيًا أَوْ أَدْنَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَنْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى السدرة المنتهى عندها جنة المرى إذ يمشى السدرة ما يمشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر تلك إذا قسمة طيزة إن هي إلا أسماء سميتمها, سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وَمَا تَهُوَ الْأَفْوَصُ وَلَقَدْ جَاءَنَّ مِنْ رَبِّهِمُ الْمُدَامُ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِن لكن في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرين لا يسمون الملائكة لا يسمون تسمية الغوث وما له به من هي يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يوني من الحق شيئا فأعرض عن ماذا تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن كُلَّ سَبِيلٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَجْزِي الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا ويجزي الذي لا أحسن بالحسنة الذي لا جتنيب كباير والإثم والفواحش إلا اللمن إلا ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ آتاكم من الأرض وإذ آتتم أجننت في بطون أمماتكم فلا تزكوا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 خلق السوجين الذكر والأوثى من نطفة إذا تلى وأن عليه النشهة الأخرى وأنه هو أهلاقنا وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما بقى من قبل إنهم كانوا أظلم وأطرى والمؤتفك تأموى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذيع من النذر الأولى أزفة آزفة ليس لها من دون الله كاشفة افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامتون فاسجدوا لله واعبدوا